أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ 122. كلا بل تكذبون بالدين 123. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون 111. الأبرار لفي نعيم 112. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين